تجيني طيف يا عمري على جنحان شو قيلك أخافر مش من عيوني وبعثر صورة وصامر حبيبي لا تجيني تقول وين انت وانا جيلك أبيك تقول وين انت وعلى عيوني انا سعادك ما ظنيتي ما ظنيتي الله كتب لي في الماضي وداعك كن ضياعي إن كتاب لي من ضياعك الله كتاب لي في الماضي وداعك كن ضياعي إن كتاب لي من ضياعك ضيعتني حسبي الله عليك وتقول إن الوفا هو من طباعك ضيعتني حسبي الله عليك وتقول ان الوفا ومن طباعك ما ظنتيك كذا دمعي من عيوني ابي من عينك ابكيلك ابن من ورا عيوني دموع عيونك رحالك وحتى الشوق من صبح الدرايش قام يهديلك عصافير الرب ترفرف على بيبان متخالق هنا ترمي صباح الخير قبل لا تروح وتحيل ما ظنيتي هالعمر ابن ريشا ما نلتقي ولا عاد يجمعنا الهوى كنت اظنك انت لجروحي دواء ما ظنيتي هالعمر ما نلتقي ولا عاد اجمعنا الهوى كنت ظنك انت لجروح يدوى اوه ضيعتني حسبي الله عليك وتقول ان الوفا هو من طفاك ضيعتني حسبي الله عليك وتقول الوفاة من طباعك ما ظنيتي انا من الصبح يليلني الحزن اللون موالك حرام الليل ماهو ليل اذا ما كنت في ليلك حرام الصبح ماهو صبح اذا ما كنت في ظلالك تروح تروح وقلت احط عمري على كفي وناديلك نزعت العمر من شفت الغلاء في نادالك دامك انت اللي بعذابي ابتدت وانا بجروحي وفي همي رضيت ومثل ما تكوى على الفرق قويت دامك دامك انت اللي بعذابي ابتدت وانا بجروحي وعلى الفرق قوي ضيعتني ضيعتني حسبي الله عليك وتقول ان الوفا هو من طباعك ضيعتني حسبي الله عليك وتقول ان الوفا هو من طباعك ما ظنتي Allah الله كتب في الماضي وداع كن ضياعي Dzień